ابتدئ ا ل إ م ل ا ء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أ ن ا له و أ و ل ا ه اللهم صل ي وسلم عليه و أ ث ن موارده س ا ئ غ ة هنيه ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه و أ ص ل ي و أ س ل م على النور الموصوف بالتقدم و ا ل أ و ل و ي ه المنتقل في الغرر ا ل ك ر ي م ة والجبال و أ س ت م ن ح الله تعالى رضوانا يخص ا ل ع ت ر ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل ن ب و ي ة ويعم ا ل ص ح ا ب ة و ا ل أ ت ب ا ع ومن و ل ا اللهم صل وسلم عليه ف إ ن ه لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ح ر اللهم قبره الكريم بعف ر شديد من ص ل ا ة وزد وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أ ز ر ق البدر علينا فاختفت منه البدور اشرق ا البدر علينا فاختفت منه البدور صلى الله على محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم مرحبا بك يا بدر تجلى مرحبا بك الوصف ا ل ح س ي ن